Verschrikkelijkheid van de wetten en van het leven. En dat is ook een van de redenen waarom فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الورثون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 Zoek naar een leerling van een leerling van een leerling van een leerling van een leerling van een leerling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 want فانشأنا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مما فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا منافع كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 فَتَرَبصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوهُ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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتدين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 ولئن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هيهات هيهات لما تُوْعَدُونَ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 قليل لنا يصبح نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون باياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عامين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين we gaan verder met هارسل قلوب من الطيبات صالحاً إني بما عليم. وإن هذه أمتكم أمت واحدة وأنا ربكم فاتقون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وبنين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 waar degenen die doen wat ze willen en hun harten zijn vast, dat zij naar hun Heer terugkeren. Deze zijn we hebben een hele reeks van vrijheden en een hele reeks van vrijheden. We hebben van en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 we gaan er 118. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 119. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أَهْوَاءَهُمْ لفسدت السماوات وَالْأَرْضُ ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشا لكم السمع قليلا ما تَشْكُرُونَ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 وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساقير الأولين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 Laali, van harte welkom in het kalla. van jullie. En ik wil het leven ila jullie niet langer uitleggen. En فبينهم يومئذ ولا يتسلون فمن سقَّلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 أَلَمْ تكن آيَاتِي تتلى عليكم فَكُنْتُمْ بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Robbana, ochtluidina, min ha, fa, in, o, din ha, in, na, volimoon. O, na, ochtsa, onfie, ha, walla, tukalimoon.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 قال إن لبثتم إلا قَلِيلًا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبساً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعانى الله الملك الحق لا